يا لي لا لي يا لي غالي <سؤال> لا لا زمان راضي جاد جاد يا محمد القرب بصوت مجاني يا رجيهم من غش دايد شاطين وانا قلت كلام كل القحاطين زمان راضي تزل السماه شباب Yäbni Zalih, malli taa, ennäs ziwala, ennäs ziwala, ennäs ziwala. Waal شبع الأراضي تحت شبع السماوات سلام مني للحباب ملايين صلب الحباب مزبنين المخيذين تاريخهم واضح ويعرف من اسلين شبع الأراضي تحت شبع السماوات يا لي جا يا اخوي يا عسى امرك ويلا يا شيطان الحرب لا ولا يرانا من اللي مخفي هواه زين يا جهل هليل ما دارن اسمها تعي شلع الدار من دونها